ثُمَّ نُنَزِّلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وأوصلناه إلى مئة ألف الناس فمستع لهم إلى حين فآمنوا فمستع سَعَنَّا وَجُب إِلَاهِين فَاسْتَذِي بَأْلُ دِكَ خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون أنا لا يقولون ولا ذواه إلهم لكذبون لا يقولون ولا تفى البنات على البنين <تصفيق> ما كيف و من لا ตัว أجعل بيننا ذو و بين الجن الناس سبا، و لهم لا محبوب سبحانهم إِنَّ وَمَا Oh وإن كانون يخل وكنا عباداً وعوجي المخلصين فسفوا ولقد قدي كلمتنا خالص وَإِنَّ جند ما لهم در سیر بود a vencer o vobu estar اَمَنَ الزَّلَزَلَ فِي سَاقِ يَمْسَسَ أَصَابَهُ الْمُنذِرِينَ What have you been saying? سبحانه وبكى والعزة عما يصفون والسلام